إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبة إن أبانا لكي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى She was bessen e na e